أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا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 يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فاجعلناه إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وجعلنا فيها رواسي أشام خاتي وأسقيناكم ما فرعت ويلو يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كنت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 كأنه جمالة صفر ويل يوم اذ لل مكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ المكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتبعين تقين في ظلاله وعيون وفواكهه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون